هلل الهوا في قهريو والنول والنقفه والنيه والنيه غبا والنيه ان الهوا لو هندس وقنون ملا رفنه ملا رفنه كله يحل القرن الشرقي بلديون والقرن مرسال الميول ومد ذكلي أهل الهوى في قري ون ون وإنه قفى ورده إن الهوى نوهندسه وابنه وإنه وإنه وإنه وإنه وإنه قلوا يحل الجارة الشرق بلات رسالة يا فسر شو قلبي علي وحنون في خاطري حنّ في خاطري حنّ قالك ما له على مجنون وردوا إلى الجنة وردوا إلى الجنة يوم التقوى في عشهم بنت ما يسجون طلعت عليهم من ترى بالذل وسني شو قلبي علي محنون في خاطري حنة في خاطري حنة وقعلي كما ليلى على مجنون واردوا إلى الجنة واردوا إلى الجنة يوم انتقوا في عشقهم بيت زمى يساقون فالعط عليهم من ترابت الغصمين فلسوا يا عاية خفيفة الروح شوف ما معي راحة شوف ما معي راحة إلا يدى شيعة الوقام الطروح تكيه وتراحة تكيه وتراحة وجدت النعمة غذاوي قلبي يسكي والعنبر وشم الطيب والريحة أقبل سوايا يا خفيف الروح شوف ما معي راحه شوف ما معي إلا <تصفيق> اللي شي على الوجه مطروح دك يا وتر اوت الراحه وجد الدنيا ما قلبي المجروح بالمسك والعنبر وشو الطيب والريحه